بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحديثنا الموصول بتوثيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المجموعة المباركة من كتب أهل العلم ونبدأ بالقراءة في هذا التفسير المبارك تشير الكلمة الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ علي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تعالى اذ تصعدون ولا تنمون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاهتابكم غمنا بهرن لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغن أمنة نعافة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ضمن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك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 أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء من القتال والحال أنه ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلل الاعداء ويباشر الهيجاء بل الرسول يدعوكم في اخراكم أي مما يل القول يقول إلي عباد الله فلم تلتفتوا إليه ولا عرضتم عليه فالفرار نفسه موجب لللوم ودعوة الرسول الموجب لتقديمه على النفس أعظم لوما بتخلفكم عنها فأسابكم أي جازاكم على سالكم غما بغم أي غم يكبعه غم غم بشيات النصر وخيات الغنيمة وغم بالهزانكم وغم أنساكم كل غم وهو سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل نعم و... يعني هذا اللوم حصل يوم أحمد حينما حصل فرار من بعض المؤمنين فالله تبارك تعالى يعاتبه يعاتبه على الفرار نفسه ويعاقبهم أيضا على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم الموجبة للإذعان والامتثال فهذا لوم بعد لوم لوم على الفرار ولوم على عدم الاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول يدعوكم في أخرى فكان الجزاء جزاء عاجلا جزاء عاجلا وهو فأثابكم غما بغم يعني غم يسبعه غم أنواع من الغم غم بفوات النصر وبفوات الغنيمة وبانهزامكم وبأن سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وهذا كان الغم الأكبر حتى وضع بعضهم سلاحه وقال على من قاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الغزوه الحقيقة فيها من الدروس والعبر وفيها من الأحداث ما استفاد منه المسلمون بعد ذلك لأنه كان درسا بد منه وشاءه الله سبحانه وتعالى ليستفيد منه المسلمون بعد ذلك ولهذا هذا الموقف لم يتكرر ولله الحمد بعد ذلك وإنما كان المسلمون على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ولكن الله بذبثه وحكم نظره إلى بابه جعل اجتماع هذه الأمور لعباد المؤمنين خيرا لهم فقال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والضفر ولا ما أصابكم من الهزيمه والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات واصطدتم بوجوبه المسلم عن كل مصيبه ومحنه فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الاسرار والحكم وكل هذا صادر عن علمه وكمال, خبرت وكمال خبرته باعمالكم وغواملكم ودواطنكم ولهذا قال والله خبير بما تعملون ويحتمل أن معنى قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم يعني انه قدر ذلك الغم والمصيبه عليكم لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصيبات ويخف عليكم تحمل المشقات ثم انزل عليكم من بعد الغم الذي اصابكم أمنة نعاة يرشى طائفة منكم ولا شك أن هذا رحمة بهم وأحسان وتثبيت لقلوبهم وزياده طمأنينة لأن الخائف لا يأتيه النعاة لما في قلبه من الخوف فإذا زال الخوف عن القلب امكن أن يأتيه النعاة وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاتهم المؤمنون الذين ليس لهم هم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين وأما الطائفة الأخرى الذين قد أهمتهم أنفسهم فليس لهم هم في غيرها لمساقهم أو ضعف إيمانهم فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء وهذا قسام إنكاري أي ما لنا من الأمر أي النصر والظهور شيء فاساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله قال الله في جوابهم قل ان الأمر كله لله الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره وعاقبتهم نصر والدفر لأوليائه وأهل طاعته وإن جرى عليهم ما جرى لا عن هذه ابتلاءات ابتلى الله سبحانه وتعالى بها عباده لكن موعوده سبحانه وتعالى لا يشك فيه المسلم فالمسلم مهما قاس من أنواع هذه البلايا والامتحان والاختبار إلى أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصره وأنه عاقبة للمتقين ولكن المنافقين وضعاف الإيمان لا يظنون ذلك ويظنون إذا كانت الدائرة عليهم أنه لا قائمة لهم بعد ذلك أما المسلم فانه يقاتل بعقيدته ويعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضيع دينه ولن يجمع الله عز وجل على اتباع هذا الدين من يستأصل شافتهم لكن دائما بين يدي المنح محن وبين يدي العطايا بلايا هذا اعلمه المسلم جيدا وهو يقاسي أنواع البلايا يعلم جيدا أن العاقبة المنتقين وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته يبتلي لكن يجعل الظهور لدينه وقت ما يكون فيه المصلحة ولهذا قال تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بيضير على دين كله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتشه الفارس والروم في لحظات الضعف في لحظات الضعف ومع ذلك يبشر لأن هذا أمر حتمي، لا يشكر فيه مثل ما نواجه نحن الآن عداء عالمي موجود الآن لكن لا يمكن شك نشك أن, أن العاقبة المتقين ولا عندنا ريب أبدا أننا إنما نسمع عن الدول المزعومة بين دول عظمى الآن نسمع انا لكن غدا ستكون في ذيل الأمم هذه الامه تتسم بعظمه الآن غدا ستكون في ذي الامه لكن متى الشهر هذا العام القادم العام الذي بعد لكن ننتظر هذا لا خلاف فيه لكن ايماننا بهذا القدر بتلك العاقبة لا يحول بيننا وبين اخذ العده بيننا وبين اخذ بالاسباب لان الله سبحانه وتعالى يوم ان يجعل علوا لنا فبسبب ويوم ان يجعل النصر لنا أيضا فبسبب ويوم لأنه يوم أن جعل العلو لهؤلاء الحربي أو السياسي أو كذا أيضا بسبب والمسألة كلها تنحصر في سبب واحد ألا وهو نصرة دين الله تبارك وتعالى فسبب نصري هو النصرة وسبب التخلف عن نصري هو أننا نخذل هذا الدين مع ذلك لا اقتصاد ولا سياسه ولا كذا إنما السبب الأعظم هو نصرة دين الله سبحانه وتعالى فإذا حصلت هذه النصرة لدين الله عز وجل وقم شرعة الله بذينا مكنهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا المعروفين ونوع المنكر ولله عاقبة الأموم ولهذا أي وضع ليد الأمة على غير هذا السبب فوضيعوا للوقت دعوة الأمة إلى شيء غير هذا السبب ولو دعوناه إلى إعداد الإعداد المسلح أو العبد العسكرية وهذا أمر لازم كما نص عليه القرآن لكن هذا تابع للعدة الإيمانية نمثل الإيمان في الأمة ونربط الأمة بالإيمان وبعقيدتها نربط الأمة بالنصر وأن تقدم النصر فلابد كما ذكرنا لكم من قبل من أمرين لا ثالث لهما لا بد لعزة المسلمين من أمرين لا ثالث لهما الأول الكتاب الهادي والثاني السيف الناصر لا من أمرين كتاب يهدي وسيف ينصر فالكتاب الهادي هو سبب السيف الناصر والسيف الناصر لا يكون سيفا ناصرا إلا على وفق الكتاب الهادي إذا مرجع النصر إلى النص مرجع النصر إلى الأخذ بهداية القرآن كتاب يهدي لقد أرسلنا وصلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزانة ليقوم الناس بالقسط هذا الأول وانزلنا الحديدة فيه بأسه شديد ومنفعه للناس يبقى الكتاب الهادي ثم السيف الليه الناصر فهل الأمة تكتمع على الكتاب الهادي هل الأمة تحكم الكتاب الهادي هل الأمة تنهض بالأخذ بهداية هذا الكتاب الهادي شين يكون السيف ناصرا إن شاء الله تبارك وتعالى فإذا هذه عاقبة معلومة ومعروفة أما المنافقون فيقولون ليس لنا من الأمر شيء وظنوا ظن بربهم سبحانه وتعالى وظنوا أنه لا يحصل نصره بعد تلك الهزيمه ولا يحصل قيام بعد هذه المحنة قال تضارة تعالى قل إن الأمر كله لله لو شاء الله ما كانت هزيمه ولو شاء الله ما كانت محنة ولكن الله سبحانه وتعالى يبتالي العبادة ولهذا كما قلنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم يبشر عبادة بفتح فالس والروم وهو ضعيف يبشر سراق ابن مالك بهذا وسراق يلاحقه رجل واحد مش جيش مش جيش رجل يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ضعف شديد رجل مش جيش رجل واحد ومع ذلك في هذه اللحظات يبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيفتح فارس وستفتح الروم وستلبس التاج تاج أي تاج وهو مستضعف يختبئ في غار لكن هذه عاقبة معروفة والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين نعم ونريد أن من على الذين صبغيه في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونل في العون وهامان من وجن منهم ما كانوا يحضرون وحصر قال أفحاب المساء إنا قال كلا إنا معي يا رب سيدنا هذه المنطلقات شرعية لابد أن ينطلق منها ولهذا لماذا نجد تفاوت النظرات في إصلاح شأن الأمة أو في وضع الحلول الأمة في أجمنة الضعف ليه هو حل واحد وطريقة واحدة لا ينبغي ان نعد بغض النظر عن مجريات السياسية لأن بغي أن نخضع ديننا لهذه المجريات السياسية ونسقط هذه المجرات على ديننا ونطلق كثيرا من النصوص لهذا مهما حصل من مجريات سياسية وتغيرات سياسية فالحل عندنا واحد واللغة ينبغي أن تكون واحدة أمطرنا بوابل منها الرصاص والصواريخ والطائرات والمدافع دخلوا بلادنا أو ما دخلوا بلادنا فالحل واحد وهذا التصريب سببه واحد ويقضت الأمة سببها واحد والله عز وجل ما خلق الناس كلهم كافرهم ومؤمنهم إلا للجاية بالتكليف لأن أبلوكم ويقضوا أحسنوا عملا فالعذول عن هذه القضية الأم العدول عن هذا الأصل العظيم الحقيقة اهدار للطاقات وتضييع للأوقات ولعب بالأوراق إنما هي مسألة واحده وطريقة واشدة ومنهج واحد. ما ما تغيرت هذه المجالات السياسية عصمة الأمة بالدين عود الأمة إلى الدين ما ولما أصبتكم مصيراتهم قل أصبتهم مثليا قلتم أن هذا الحل كلمة واحدة الآن إحنا نقول أن هذا أنه في أي محل نقول يضع أن هذا أن أن هذا ولا أن هذا أصل مش عارفة مجلس الأمن عمل كذا قاتل الله مجلس الأمن طيب واحد واحد ألف هذا المح الثاني يقول أصل جامعة الدول العربية مش عارف يبي الثالث أصل الخيانة الرابع أصل يا أخي أقول يا أخي أقول كما قال الله سبحانه وتعالى قلت ما أن هذا قلوب من عند فوسق إنا الله على كل شيء قدير وما أصدق بما اتقصعني فمن يدله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا بالقضية أصلاً هذا هو المحك كل هذا في الأكل يعلم إحنا بنا صيغ قضية إيمان قضية نفاق وقضية رات ذلك ب تخلف شرعي أو هذا كله لا نتكلم فيه نما كلامنا مجلس أم مجلس كذا جمعت كذا قادس عرب وطنية عروبة كل هذا إنما هو بعد وإن كانت أسبابا لكن هذه الأسباب إنما تأتي بعد السبب الأكبر بعد السبب الأكبر وهذه الأسباب يأتي فيها ضنك إلى حصلة من جاتيها ضنك فبسبب التخالف عن قضية الكبرى وهي إيه وهي بما كسبت أيديكم أولا ما أصبتكم مصيبة قد أصبت مثلية هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير نعم فلا نريد أن نقول كما يقول هؤلاء المنافقون ليس لنا من الأمر إيه شيء لن يحصل نصرة لن يحصل ضف ونيئسه وكذا أو نحول الأمر على غير جهته قال سبحانه قل إن الأمر كله لله القدر والشرع فالامر الشرعي هو الله وهذه المجريات إنما تجري قدر الله سبحانه فإذا عرفنا أن المقدر هو الله وأن المشرع هو الله ارتبطنا بالله طالما مرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى فلماذا نطلب غير الله نعم يخفون يعمل مناسقين في أنفسهم ما لا يبدون لك ثم بين الأمر الذي يخفون فقال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء أي لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ما قتلناها هنا وهذا إنكار منهم وتجذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه وتسيئة منهم لأنفسهم فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم الذي أبعد شيء عن مظام القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجاهم طبعا أ... هذا حديث نفسي يقول المنافقون وهذا أخطر الصفوف على الإطلاق دائم من صف المنافقين لا يواجه ولا عنده قدرة على المواجهة إنما يستغل يأتي إلى العصابة المؤمنة ويضعف, إيه ويضعف آآ آآ نفوسها ما يقولون هكذا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا إنما الرسول ترك رأينا واتبع رأي غيرنا وكذا المهم منه يحدث الزعزعة وهذا شأن المنافقين دائما لا يواجهون وإنما يقولون في الخفاء وتكلمون في الخفاء ويبيتون أمورا يبغضها الله تبارك وتعالى وهذا أشد ما يكون على الثلة المؤمنه رد الله سبحانه وتعالى عليه ردا بامن القدر قال قل كن لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعه ان وجودكم هنا او بقائكم في بيوتكم لا يغير من الامر شيء فلو شاء الله سبحانه وتعالى ايضا وقدر الله سبحانه وتعالى عليكم الموت لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضة جو نعم هذا فتح لحديث الناس وإخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بما يجري في خفاء من هؤلاء نعم فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء هذه قاعدة هذه قاعدة اكتبوها فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء فإذا عارض القدر لم تنفع شيئا بل لابد أن يمضي, يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة نعم فالأسماعين تنفع إذا لم يعدوها ليه القضاء والقدر قل لو كنتم في قال ولو كنتم في بروج مشيئة أي لما تكونوا درككم الموت ولو كنتم في بروج مشيئة لا الجهاد يقصر العمر ولا التخلف يطيل العمر هذا خالد الوليد رضي الله عنه غزوه, تلقى غزوة وحرب تلو حرب خالد رضي الله عنه معروف سيف الله المسلول ومع ذلك يموت خالد في اي معركه يموت خالد في غزوه يموت خالد يموت خالد على فراشه يموت خالد على فراش فلا نهمت أعين الجبناء اذا هذا سبحان الله هذا لا يأتي بطول عمر ولا بنقص عمر الواحد يكون على الطريق لا دخل لا راكب سيارة ولا واقف في نصف الطريق ولا شيء وتأتي سيارة عمدي تقتل قدر الله عز وجل واحد يسقط من أعلى على رجل واقف واحد في محله تدخل عليه السيارة وهكذا نعم وليبتلي الله ما في صدوركم اي يقتدر ما فيها من نفاق وايمان وضعف ايمان وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما تاثر عنها من الصفات غير الحميده والله عليم بذات الصدور اي بما فيها وما اثنته فاطبع علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به يظهر مخبئات الصدور وسرائر الأمور ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عصى الله عنهم إن الله غفور حليم يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحد وما الذي أوجد لهم الفرار وأنه من تسويل الشيطان وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبه ومدخله فلو أقصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ثم أخبر أنه عفى عنهم بعدما فعل ما يوجب المؤاخذه وإلا فلو أعظهم لك تأصلهم إن الله غفور للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبه والاستغفار والمصائب المكفره حليم لا يعاجل من عصاه بل يستاني به ويدعوه إلى الانابه اليه والاقبال عليه ثم ان تاب واناب قبل منه وصيره كانه لم يجر منه ذنب ولم يصدر عنه عيب فلله الحمد على أحسانه نعم شوف حتى يعني شوف الرابط الذي ذكرناه الآن يا أخوان <تصفيق> هذا ليس لغة الضاح بل هو هداية القرآن حتى الفرار يقول إن الذين تولوا منكم يوم منطق الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض إيه ببعض ما كثبوا قل الشيخ وأنه من تسوير الشيطان وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبه يعني حتى الفرار مرجعوا إيه لماذا هؤلاء فروا والآخرون ثبتوا هذا ببعض ذنوبهم بعض ذنوبهم كانت سببا في تصويت الشيطان عليه مرجع الأمر لهذا مرجع الأمر هذا حرمان كل إنسان من توفيق ما أو من نصرة ما إنما هو عائد على نفسه ولهذا لا تلم إلا نفسك لأن الله يقول إن عبادي ليس لك عليه بسلطة هكذا يقول سبحانه إن عبادي ليس بك عليهم سلطان إنما يأتي السلطان عليه يأتي السلطان فأصرفني عن العلم يأتي السلطان فيصرفني عن اسباب الأخذ بالقوة في النصر أو كذا بأسباب تزكيه النفس بكذا بكذا هذا بذنوبي فيحال بين الإنسان وبين ما يريد بذنوبه ولهذا فالمسلم يتفقد حالها كذا إذا حرمت القيام ليل فتش في امرك إذا حرمت الصباح مثلا في ولدك وزوجك فتش في نفسك إذا حرمت طلبا للعلم ورغبة فيه يبقى فتش في نفسك إذا لم تجد قلبك عند القرآن يبقى فتش في نفسك في حوائل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يبقى مرجع كل نقص في الإنسان في الأمة إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي لأن الله تبارك وتعالى ما يرتبط بالناس ارتباط انصار ونسب وكذا حشى سبحانه فهو لم يرد ولم يولد ولم يكن لوكوفه وان احد وانما هي قاعدة مصر واحد واحدة زي شفت الولد كيف يأتي الولد بلا زواج تريد ولدني بجوز صح بقاعدة ابو يعلمها يعلم والعقلاء عندما ايضا قاعد عايز مصر عاوز توفيق واخد ذلك عاوز فتح ايماني عاوز فتح علمي اود فسخ نفسي في تصفيه النفسي يبقى لابد أن تتجرد اولا من الذنوب وان تقبل اول وان تستغفر الله تبارك وتعالى وان تتب إلى الله تبارك وتعالى وأن تكثر من الاستغفار وهذا السر في ان الاستغفار ينبغي أن يلازم العبد ابدا ولو فعل الطاعه فينبغي أن يلازم العبد الاستغفار وقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمور الوبرين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهار لكن للأسف الشديد نحن نعتبر من هذه اللغة لغة بعيدة عن الواقع بعيدة شيخ فهم من واقع ولا فهم من كذا دعاء استغفار إيمان تقوى ونحن على ما إحناش ما إحنا شف... أحسن دوت هؤلاء ما يعبدون الله أبدا على الإحنا فينا اللي بيصادق وفينا اللي بيقول يا بدر ومحسن وفينا اللي بيقول يا الله طيب يهب الله هؤلاء لهؤلاء وتنتهي القضية لا مش ضمن قياس كما ذكرنا لكم من قبل مش ليس هذا المقياس ولهذا شوف في كل آيات القرآن ربط بديل حقيقة التي لا ينبغي أن نختلف فيها ولا تختلف أنظارنا ولا تختلف سبل ولا تختلف سبل علاجنا لأي قضية من القضايا زي ما قلنا مهما تغيرت مجريات سياسية معينة لابد بد أن نقول كل هذا من عندنا نفسنا تصلت حكام تكلم على نفسك قبل ما تكلم حكام نفسك ليه لأن الحكمة أعمالك تظهر في أشخاصهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعمال العباد إنما تظهر في جسوم ولافهم بص الحاكم وده عملك ده عملك وخبالك انظر هو وده مستوى هذا ربط لابد أبدا يكون تشوف ابن القيم يقول كده ابن القيم يقول هذا إن أعمال العباد تظهر في جسوم هؤلاء إذا تبص الحاكم هو بص لابو بكر على اعمال الامه بص العمر على اعمال الام مرض الله عمر بص العالي على اعمال الام وايش بحصل لا ام لا فماذا قال لما لام معالي لماذا لم تكن كابي بكر وعمر قال من رعيتي ابو بكر وعمر ومن رعيتي وورد انه قيل هذا ايضا لبعض ملوك بني اميه فعلا هذه سنه فإن أعمال العباد إنما تتحول تظهر في جسومه وفي أعماله وفي سياسة الحكام يبقى يرجع إلى الأصل ألا كإن تصلت يهود برضه في البطنة بالأصل وتصلت حكام برضه بالأصل نعم نعم نعم يا أخي كل هذا مرجع إلى الأصل ألا وهو الارتباط بدين ربنا سبحانه وتعالى ونصرة دين الله عز وجل لهذا قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان هذا من تفطيط الشيطان تبا استذلهم الشيطان بما السبب الباء سببية بما كسبوا بما ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا لأن الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان نعم طيب نكتسب القدرة